ثم اما بعد كل سنه وانتم يا جماعه شباب كل سنه وانتم الى الله اقرب كل سنه ورمضان يجي يغير حياتنا كلها كل سنه ورمضان يجي يغير قلوبنا وينور قلوبنا وينور طريقنا لربنا سبحانه وتعالى واحد اعرفه يعني اخر من الاخوه المجتهدين في الدعوه ربنا يبارك فيه سافر فرنسا سافر فرنسا يدعو الى الله راح هناك من اكبر البارات اللي معظم اللي فيه مسلمين فبيقول لي فلقيت واحد قاعد واحد مسلم قاعد بيشرب خمره والاذه بالله فبيقول روحت قعدت لو معاه جوهرة غالية قوي وعايز تبيعها تروح تجيب محل فخم في منطقة فخمه وتحطها في واترينه فخمه ولا تروح تبيعها في سوق السمك. قال له لا اجيب محل فخم واترينه فخمه في منطقه فخمه قال له طب انت لا اله الا الله ترميها في المكان ده انت معاك جوهره لا اله الا الله ترماها هنا ازاي بيقول لقيته بدا يبكي فبدا الشاب يبكي بيقول وهو بيبكي لقى شاب ثاني واقف شاب يا جماعه احلى وشه حيره وعلى وشه حزن وعلى وشه قلق بيقول له طب انا ينفع اصلي انا ينفع ارجع انا بعد كل اللي عملته ده ربنا يقبلني لو جيت انا ممكن باب ربنا يتفتح لي تاني بعد كل اللي عملته ده افتكرت كلمه قاتل الماء 100 وهو بيلف الدنيا كلها بيدور على حد يعرفه طريق يرجع منه الربنا بيلف على الدنيا كلها ما عطش قادر ابقى عند ربنا اكتر بكره ما عطش قادر استحمل وبيصرخ في كل واحد يلاقيه هل من توبة انا ينفع اتوب انا ينفع ارجع نظيف انا ينفع ارجع طاهر تاني يا جماعه يا لو في طريق يوصلني الربنا ويرجعني لربنا دلوني عليه احنا معانا الليله قصه يا جماعه قصه ممكن تكون قصه أي واحد مننا ممكن تكون قصة اي واحد من اللي قاعدين قدامي دلوقتي او واحده قصه شاب عادي اتولد في بيت عادي ابوه وامه مسلمين من النوع العادي ولما صاحبنا بدأ يكبر ووصل لسن المراهقه بدأ يعمل معاصي غير عادية ولكن في المجتمع العادي كل ده شيء عادي وبدا صاحبنا يكبر في مجتمع حواليه فيه صور المجلات والقنوات الفضائية والاغاني والكليبات وبنت الجيران وزميله اخته وبنت خالته وبنتي وبدا يكبر فوص في وسط مجتمع حواليه في الفاظ الشوارع حواليه فيه الفتن حواليه فيه المعاصي من كل ناحيه ولما صاحبنا وصل لفوره الشباب وصل لدرجه من المعاصي الغير عادية رهيبه وصل من السجارة اللي محشية مخدرات لحته الحشيش وبسهوله جدا وصل لكاس الخمرة واول ما شرب كاس الخمره كل الموبقات بقت سهلة قدامه ولما وقع في الموبقات كلها بدأ يشتكي ان الاحوال بقت غير عاديه صداع مزمن ما حدش عارف ينام بيقعد اربع ساعات يتقلب على السرير مش عارف ينام مخنوق على طول ارفان صحي ارفان ونايم ارفاد حاسس انه مكتئب حاسس انه مرعوب حاسس انه قلقان مش عارف يعمل ايه ولكن لان صحتنا عادي متربي في بيئه فضل يدفن راسه في الرمل معلش كل الشباب كانوا كده يا سيدي يومين وهتعدي ان الله غفور رحيم كل ده شيء عادي وبدا الضغط جوه يزيد يزيد يزيد وفي غير عاديه كان راجع من سهره غير عادية راجع صاحبنا برجليه ماشي بيه. مش عارف يروح فين تايه حطام انسان نفسه يعيط بس مش قادر نفسه في حد يسمعه بس مش عارف مين اللي يسمعه ولا يعبره نفسه في حد يحضنه ويضمه ويفهمه نفسه في مكان يحتويه ويحميه من العذاب اللي جواه واللي حواليه نفسه في حاجه بس مش عارف هي ايه نفسه في ايه. نفسه في جوه تاني بس مش عارف يلاقي فين حطام انسان مخنوق بس مش عارف ليه. ريقلفت لتوخداه وهو ماشي, ماشي ماشي ماشي مش عارف يروح فين وعند الفجر سمع اذان الفجر بيشق قلبه اول ما سمع الاذان اتراعه صاحبنا هو مش عايز يسمع الاذان مش عايز يفتكر هو بعيد عن ربنا قد ايه بدا يجري بعيد عن الجامع بدا يشوف اي شارع ولا اي حوده يا